السلام عليكم أهلا يا هدى وعليكم السلام أهلا بك يا فاطمة كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله لماذا تغيبت أمس عن المحاضرة؟ كنت متعبا قليلا كان عندي صداع وكيف حالك الآن؟ أفضل كثيرا الحمد لله تغيبت أمس اليوم الأسبوع الماضي الشهر الماضي السنة الماضية المحاضرة الصف متعبة قليلا كثيرا كثيرا صداع ألم في المعدة ألم في الأسنان